فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مَا يُعِيدُ رَبُّنَا وَمَا وما إِلَّا إلا الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب أَقْنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد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 زين ينال الناس حب الشهوات من النساء البنين والقنادير المقتره من الذهب والفضه من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرد ذلك متاع الحياه الدنيا والله عاده حسن المآب فَلأُنَبِّئَكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإن سْلَمُ فَقدِه تَدَو وَإِن تَوَّ فَإِنَا عَيكَبَلا وَلهَّهُ بَصون بِالحِبادَ إِ الذي لا يَكفُرونَ بآياتِ اللههِ وَيَقُتُلونَ النَّ بينَ بِغَْرِ حَقّ ويقتلون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 تُولِج الليلى ف النَّهار وَتُج النَّه رَف النيل وَوتُخرج الحّ من المييتِ وَوتُخرج الميت من الحي وَوتخِرجُ الميتَ من الحيّ وَتررزُقُم تشاباء بغيرحساب لا ييتخِر المؤمننون الكافِرين أويا أمدون المُؤمننين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 فِْ دَِّ اللهَّ أُاصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَوآلَ إذْرَهمَ وَآلَ عِمرانَ على العالممين ذُِّيَةً دَعضُهَا مِن بَعْ وَلَّهُ سَنعٌ عَِيم. إذ قاللَة رأةُ عمْرَانَ رَبّ إ نَدَرتُ لككمَا فِي بَطُنِي مُحَّرَ محََّّرَ فَتَقَبّ مِ إنكَ آتَ السَّميع العليم فَلَّ وَضعتهاَا قَالَ رَبّ إي وَغَعتُهَا أُثَ واللَّهُ أَلَمُ بِمَا وغَعت وليس الذكر كالأنثى وإني سنيتها مريم وإني أعيذها ذك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 انْغَلَّاءُ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِإِحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّهُ لَيْ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الكبر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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لِرَبِّكِ واستدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُ تَ لدييْهِمْ إذ يُقُونَ أَقَلَامَهُمْأَهُمْ يَكْفُلُ مَويًا وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يَختَصِمُ إِذ, إذ قالَالَةِ المَلَائِكَةُ يَ مَريَمُ إِ اللَّه يُغَشّركِ بِكَلِمَة مِنْ صُْهُ الْمَسِيحُهِ سَبنُ مَريَمَ وَجهَا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 وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِيهِ فَنَجْعَلُ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ إِه جَجتُم فيِي مَالَكُمْ بِهِ عمْ فَلِمَةُ حجونَ فيِي مَا لَسَلَكُم بِهِ عمْ واللَّهُ يعلمم وَتُم ل تَعلمُون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 وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ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 واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا بمن اتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم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 وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذاب, أليم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم واولائك هم الضالون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 وَمَا تَفَقَّهُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلُ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ آمَنَ تَبْغُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 والقرون عمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاء حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 وقالوا الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمْ يَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ولكن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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينطلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لِنَفْسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا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 وَلا قَد عَ ساعَكُم واللههُذ صَغل للِ علىلَ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا او كانوا غزا لو كانوا عبدا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما وَلا إن قُتِلتُم فيِي سَبيل اللههِ أَمُُم لَغفَِة مِ الله وَورحنَ وََحْمَة خَي مِ يجمعون وَل إ مُم أَ قُتِلتُم لَ إلىى الله تحشعون فَبِما رَحْمَة مِن الله لتَلَهُم وَلَكُ تَخَلًّا غَليغَ القَلبر خَضّ مِن حَك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 وَهُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لْتَفْعُوا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 أ صادقين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 وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس غائقه الموت كل نفس غائقه الموت وان إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الدنيا إلا متاع الغروب يَذُوبُ في فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا